بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم قاشعون الذين في صلاتهم خاشعون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ لِفُجُورِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ تَقَاوَرَ اَذَلِكَ فَأَنَائكَهُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ تَقَاوَرَ اَذَلِكَ فَأَنَائكَهُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ تَقَاوَرَ اَذَلِكَ فَأَنَائكَهُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اولائك هم الوارثون اولائك هم الوارثون اولائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قَيْطِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُ جعلناهُ نُقُفَةً فيِيقرَرار مكيلثُ جَعلناهُ نُقُفَةً ثُم خَلَقُنا المُقُفَةَ علَقَةً فَقَلَقُنَ العلََةَ مُغةً فَقَلَقُن المُبَّة عِضام فَخَلَقُنَ المُبْةَ عِضامًا فَكَسَونَ العِضَامَ لَحْمَاثُمَّ أَنْ شَأْنَاهُ خَلق آخَو فَتَبارََةَ الله أحسن الخالقين ثُمَّ خَلَقُنا المُقُفَةَ علَقَةً فَقَلَقُنَ العلََةَ مُبغَةً فَقَلَقُنَ المُبَةَ عِضَام فخَلَقُنَ المُبَْةَ عِضامًا فَكسوونَ الغِضَامَ لَحمَاثَُّ أَن شَأْناَاهُ خَلُق آخَ فتَذََةَ الله أَحْسَن الخَالِقين ثُمَّ قَلَقنا الْ المُقُفَةَ عَلَقَةً فَقَلَقُنَ العلَقَةَ مُبغَةً فَقَلَقُنَ المُبَةَ عِضَام فخَلَقنا الْ المُبَْةَ عِضامًا فَكسَوونَ العِضَامَ لَحمَاثَُّ أَن شَأْنَاهُ خَلُقًا آخَو فتَبََكَم اللهَّهُ أَحْسَن الْخَالِقينثَُّ إكُمْ بعدذَِكَلَمَتُون ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَُّ إكُمْ يَمَ الْ القِيَامَه يَوْمَ الْ القامَةِ تُبعثُون وَلَقدَدْ خَلَقنا فَوْقَكُمْ سَبطَرائِقَومَا كُا عَن الْخَلْلقِ غافين وَلَقدَد خَلَقنا فَوْقَكُمْ سَب طَرائِقَومَا كُا عَن الْخَلْلقِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء بقدر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 فَأَي شَأْنَّ لَكُمْ بِ جََّاتٍ مِنَّخِيُ وَعْناابَ لَكُمْ فِيهَا فَواكِه كَثَةُ وَمِنْهَا تَأكُلون فَأَي لَكُمْ بِِ جََّات مِن نَّخِيُ وَعْناابَ لَكُمْ فِيهَا فَواكِه كَذَِةُ وَمِنْهَا تَأكُلون فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لُسْقكُم مَِّا ف بُقُونهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنافِعُ كَتَِتُ وَمِنهَا تَأقُلون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأعامِ العِبْره لُسْقكُم مَِّا فِي بُقُونهَا وَلَكُم فِيهاَا مَنافِعُ كَتَتُ وَمِنهَا تَأقُون وَإِنَّ لَكُمْ فِيأَنعامِ العِبْه لُسْقكُم مَِّا فِي بُقُونهاَا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 وَلَقدَد أَوْسَل المانُوحَن إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِعْبُدُ الللهَّه مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيُوه أَفَلَا تَتَّقُون وَلَقدَدَ فقَا الْ المَلَأَُِّنَ كَفَروا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّ بَجَرُم مِثْلُكُم يُريد أََ تَقَبَّلَ عَلَْيكُمْ وَلَْ شَ اللَّهُ لَأَن زَلَمَلائِكَ مَا سَمِعنَّ بِهذاَا فِي أَبائن الأوَّلم فقالَا الْ المَلَأَُّ بِنَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هذاَا إِلَّا بَجرَُم مِثْلُكُم يُريد أََةَ قََّّلَ عَلَْكُم وَلَْ شَ اللَّهُ لأَنْ زَلَمَ لائِكَ مَا سَمِعنَّ بِذاذاَا فِي أَبَائن الأوَّلين 129- فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بجر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَحِيلَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَحِيلَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اسمع الفلك باعيننا ووهينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها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 فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذ استويت أنت الحمد لله, الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُرْآنَ رَبِّي أَنزَلَ مُنَزَّلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ وَقُرْآنَ رَبِّي أَنزَلَ مُنَزَّلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ وَقُرْآنَ رَبِّي أَنزَلَ مُنَزَّلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ خَلْقًا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِ الْقُرُونَ الْآخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِ الْقُرُونَ الْآخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم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 واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم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 وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِن قَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلِكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا وَلَئِن قَتَلْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ وَلَئِن قَتَلْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هي لِمَا تُوعَدُونَ هَيْهَاتَ هي لِمَا تُوعَدُونَ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 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحنا لليل قال عما قليل لا يصبحنا لليل قال عما فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الضالين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الضالين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا اخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا اخرين ثُمَّ أَن شَأْن مِن بعضِهِم قُرونًا آآخَرم مَا تَسبِغُ م من أُمَّة أَجهاَا وَماَا يَسَْخِرون م تَسبِغُ مِن أُمٍَّ أَجهاَا وماَا يَسْستَأخِرون م تَسبِغُ منِ أَُّةٍ أَجهاَا وماَا يَسْستَأخِرونثَُّ أرسَلناَا رُرسُناَا تَتراء كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ إِافِرُ عَوْونَ وَمَلَائِهِ فَسَْكْبَرُ وَوكانوا قَوْمًا عٍَ إِافِرُعَأَوْونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكْبَرُ وَوكانوا قَوْمًَا عٍَ إِافِرُ عَوَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْبَرُ وَكانوا قَوْمًا عٍَ فقالوا أَنُؤْمنِنُ لِبَشْرين مِثْمِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُون. فقالوا أَن أؤمنِنُ لِبَشْرين مِسمِْنَا وَقَوْمُهُ مَالَنا عَابِدُون فقالوا أَنُؤْمنِنُ لِبَشْين مِسمِْنَا وَقَومُهُ مَالَناَا عَابِدُون فَكَانُوا مِنَ الْمُهلَك فكَذَّبُهُ فَكَانُوا مِنَ الْمُهلَك فكَذَّبُهُ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إلى ربوة وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صَالِحًا واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم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 فتَقَعون أَمرَهُم بَينَهُم زُبُر كلُلّ حِزْبٍ بماَا لدييهِم فَحون فتَقََّّعون أَمرَهُم بَينَهُم زُب كلُلّ حِزْبٍ بماَا لدييهِم فَحون فَذَرهُم فيِي غمرَتِهِم حَ حين فَدَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ فَدَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ لَا يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ لَا يَحْسَبُونَ تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل يَشْعُرُونَ تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل يَشْعُرُونَ تُسَارِعُ لَهُمْ يشعرون مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بايات ربهم يؤمنون وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتوا وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْقِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْقِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا ع حتىَ إذَا أَخَذْن مترَفهِم بالِالْعذاادِ إِذهُ يجَأرون حتىَ لا تجَويَومَ إكُم مِا لا تُمْ صَرون لا تَجَويَوْمَ إِكُم مِا لا تُم صَرون لا تجَأويَومَ إكُم مَِّ لا تُمْ صَرون فَدكَانَت آيات تُت لا عَلَيكُم فَكُنتُمْ عَلَ أَعقابِكُم تَكِسُون قد كانت آياتي تُطلا عليكم فَكنتُم على أعقابك تكسون قد كانت آياتي تُطلا عكم فَكنتُم على أعقابك تكسون مستك برين به ساام غتهجرون مستك برين به ساام مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَبِّرِ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَفَلَمْ يَدَبِّرِ الْقَوْلَ أَمْ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام لم يعرفوا رسولهم فهم له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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم لذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم لذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَمْ تسالهم خرجا فخرج رَبِّكَ خير وهو خير الرازقين ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عذاب ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي ثَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي ثَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي ويميت وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقل وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقل بل قالوا مثل ما قال الاولون بل قالوا مثل ما قال قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَالُوا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَالُوا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ قُلْ الأرض الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ قُلْ كُلُّ مَنِ الْأَرْضِ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أفلا سيقولون لله قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل المر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لله قل المر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل المر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل افلا تتقون سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ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 134. سبحان عَمَّا عما يصفون 135. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 136. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض 137. سبحان الله عما يصفون 138. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذَّ ذذهبََ كُلُّ إلَهِم بِمَا خَلَقَ وَلَ عَلَ بَعضُهُمْ على بَعْض سُببحانَ اللهَِّ عََّا يَصفُون تعالِمِ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَتَعَلَ عَمَّ يُشْرِكُون تعالِمِ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَتَعَلَ عََّ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُلِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا تَرَىٰ مَا يُوعَدُونَ ۚ قُلِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا تَرَىٰ مَا يُوعَدُونَ ۚ قُلِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا تَرَىٰ مَا يُوعَدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي في القوم الظالمين رَبِّ ثَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۖ فَدَفَعْ بِالَّتِي هي أحسن ادفع بالتي هي احسن السيئات نحن اعلم بما يصفون ادفع بالتي هي احسن السيئات نحن اعلم بما يصفون وقرب باعوذ بك من همسات الشياطين وقرب باعوذ بك من همسات الشياطين وقرب الشياطين وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الموت قَالَ رَبِّ رَجِعُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ قَالَ رَبِّ رَجِعُون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 فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ وَلَنقْسَأْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون رَبَّنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ وَلَنقْسَأْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون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 إِنَّهُمْ كَانَ تَفْرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ربنا, رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خير ان كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا خير الراحمين فَاتَّقَدُمهُ سِخرًا حتىَ أَ صَوْكُم ذِبِر وَكُُم مِنهُم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائسون إني جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِسُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينٍ قَالَ كَم فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينٍ قال كم لبثتم في الارض عددا سنينا قالوا بثنا يومان او بعض يوم فاسال العادين قالوا بثنا يومان او بعض يوم فاسال العادين قالوا بثنا يومان يوم العادين قَالَا إِنْ بَسَطْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَا إِنْ بَسَطْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَا إِنْ بَسَطْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم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 وَقُرَّبْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرَّبْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرَّبْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ الله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 وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وَلَا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 129-فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 120-والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين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 والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لمن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 والخامسه ان غضب الله عليها غضب الله عليها ان كان من الصادقين والخامسه ان غضب الله عليها غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله تواب حكيم وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَانَ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا عَلَيْكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكتسب من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 113-لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 114-وقالوا هذا إفك مبين 115-لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا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 فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولائك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره لمسكم فيهما افض 142-ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا, في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 143-ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 124-وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 125-ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم هذا بهتان عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم یا وہ کملہ ہو چارو دول مسلی ابد ابدن تم امیری یا کُملہ ہو چارو دول مسلی ابد ابدن اُن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 لهُمْ عذاابٌ أَلمٌ فِي الدُّنْيياَا وَالآخَِهَا واللَّهُ يَعلَم وَأَتُم لاَا تَعلَُون وَلَوْ لَا فَبل اللهَّهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَن اللهَّ وَأَنَّ اللَّه رَأُوفُ الرَّحيِيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله رؤوف الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله رؤوف 141- يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 142- ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا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 148- ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين, والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 143- إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة, في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 144- إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَديهِم وَأَْجُلُهُم بِمَا كانانوا يَععمللُون يَوْمَ تَشحَدُ عَلَيهِم أَلْلسِنَتُهُم وَأَيديهم وَأَيديهِم وَأَجُلُهُم بِمَا كانانوا يَععمللون يَوْمَ تَشحَدُ عَلَيْهِمْ لسِنَتهُم وَأَيديهم وَأَديهِم بِمَا كانانوا يَععمللون يَوْمَئِذ وَفِيهِم اللَّهُ دينَِهُُ الحََّّ وَيعلَمونَ أنن اللَّه هو الحَقُّ الْ المُبين يَوْمَئِذ وَفِيهِمُ اللهَّهُ دينَِهُمُ الحَقَّّ وَيعلَمونَ أَن اللهَّه هو الحَقُّ الْ المُبين يَومَئِذ وَفِيهِمُ اللهَّهُ دينَِهُُ الحَقَّّ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 لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون 119-لهم مغفرة ورزق كريم 110-الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 111-والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 112 للَهُغُفِرَةُ وَرِسقُم كَرم يا أَّهَا الذيينَ آمنوا لا تَدخُل بُيوتَ غَيْرَ بُيوتِكُمْ لا تَدخُل بُيوتَ غَيرَ بُيوتِكُمْ حتى تَسَْأّسُ حتىا تَسَْأنسوَةُ سَلّم على أَهْلِهَا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن طُلِبَ لَكُمُ الرُّجْعَىٰ فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ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 148- ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة, غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 149- ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة, غير مسكونة فيها متاع لكم 124-والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 125-ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة, غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 126-قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم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 119- ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو, آبائهن أو آبائ بعولتهن او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن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 او ابائهم او اباء عولتهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم بني اخوانهم او بني, أو بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 129- ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون, أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 121-إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 122-وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم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 نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات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 يُنقَدُ من شجرة مباركة زيتونه زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 124-مثل نوره كمشكات فيها مصباح 125-المصباح في زجاجة 126-الزجاجة كأنها كوكب دري 127-يوقد من شجرة مباركة زيتونة 128 لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولا لم تمسسها نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والارض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 يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ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 ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والَّذينَ كَفرَوا عْمالُهُم كَسَابٍ بقع يَحْسَبُهُ الظَّم آنُ مَا حتىَ إذ ج أَهُلَْ يجدهُ شَيْئلَْ يَجدهُ شيءَيْئَ وَجدَدَ اللهَّه عِدَهُ فَوفَّاه حِسَابَ واللَّهُ سرَريع الْ والَّذينَ كَفرَوا عمالُهُم كَسَابٍ بقع يَحْسَبُهُ الظَّم آنُ مَا حتىَ إذ ج أَهُلَْ يجدهُ شَيْئلَْ يَجدهُ شيءَيْئَ وَجدَدَ اللهَّه عِدَهُ فَوفَّاه حِسابَ واللَّهُ سرَريع الْ والَّذينَ كَفرَوا عْمالُهُم كَسَابٍ بقع يَحْسَبُهُ الظَّم آنُ مَا حتىَ إِذ جَ أَهُلَْ يجدهُ شَيْئ لم يَجدهُ شَيْئَ وَجدَد اللهَّه عِدَهُ فَوفَّاه حِسابَ واللَّهُ سرَريعُ الْ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 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او كظلمات في بحر اللج يجشاه موج يجشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 كلم قد قدَدَ عَِمَ صَةَهُ وَتَسْبح واللَّهُ عَليم بِمَا يَفالُون أَلَم كَرَ أنَّ اللهَّه يُسَبِّحُ لَهُ مَن فيِي السَّماواتِ والالأَرض والالطَّيرُ صَفاتِ كلُّ قدَدَ عَِمَ صَلَتَ كلُّم قَدَ عَمَ صَلَةَهُ وَ والله عليم بما يفعلون الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطيور صافات كل قد علم صلاته كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والارض وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير وللله ملك السماوات والارض وللله ملك السماوات والارض وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ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 يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولي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 وَمِنْهُم يَيمشي علىى بَطِنِهِ وَمِنهُم مََمشي علىى رِجِلَين وَمِنْهُم م يَيمشي علىى لِجِلَينِ وَمنِنهُم مََمْشي علىلَ أَربَ يَخْلُقُ اللهَّهُ مَا يَشَاء إِ اللهَّه علىى كُلِّ شَيْئ قَدير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 ان الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم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 141-لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 142-لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط 121-ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 122-ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُلُّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُون إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِنْ يَكُلُّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُون إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِنْ يَكُلُّهُمْ الْحَقُّ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 بَلِ الَّائكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الَّائكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والاولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى 126- ويخش وَيَتَّقِ ويتقه فأولئك هم الفائزون 127- ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 129- ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله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 قُل لا تَقْسِمُوا قَاعَةَ مَعْرُوفِه إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُل أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَ وَسُول إِلا الْ البَلغُ الْمُبين قُلْ الأطيع اللهَّه وَأَطير وَسُول فَإِ تَوَّو فَإِن ماَا عَلَْهِ مَا حُِّلَ وَعَلَكُم مَا حِّللتُم وَإِن تُطِعوا تَهَدُ وَمَا عَلَ وَسُولِ إِللاا الْ البَلغُ الأطيع اللهَّه وَأَطير وَسُول فَإِ تَوََّوْ فَإَِّ ماَا عَلَْهِ مَا حُِّ لَ وَعَلَكُم مَا حِّللتُمْ وَإِن تُطيرهُ تحتَهَْدوا وَمَا عَوسُولِ إِلَّا الْ البَلغُ الْمُبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا بعد خوفهم امنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبَدَّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لعلكم 129-وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 120-لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير 121-لا تحسبن الذين كفروا معجزين الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وماواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن الذين معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير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 148- ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم, طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 149- وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنواه 124-فليستأذنوا كما استأذن الذين كَذَلِكَ قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم 125-يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ فَلَا عَوْرَاتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوافُونَ عَلَيْكُمْ طَوافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ 126- كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 127- وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا, فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 145- فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم 146- وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا, فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم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 وَإِذاَا بَلَغَ الأقفَالُ مِنكُم الْحُرُمَ فَالْيَسْتَأذِنوا فَلْيَسْستَأذِنوا كَمَستَأذنَ الذينَ مِن قَبِِهِم كَذَلِكَ يُبَجّن اللهَّهُ لكُمْ آياتِهِ واللَّهُ عَليم حَكِيم وَْقَواعِد مِن النِس إَِّات لا يَعجونَ نِكاح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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ إِذَا طَهُرْنَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَتِهِنَّ وَأَن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 فَإِذاَا دَخَلْلتُم بُيتَم فَسَلِّمُ عَلَ أَنفُسِكُمْ فَسَلّمُ عَ أَنفُسِكُمْ تَحيةَ مِنَ يودِ الله تَحيَةَم مِنْ عيذِ اللهَّهِ مُبارَكَةَ طَجِّبَ كَذَلِكَ يُبَّن اللهَّ لَكُمآياتاتِ لَعََّكُمْ تععَقلِلُون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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ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 فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا على أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ 141-إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا, لم يذهبوا حتى يستأذنوه 142-إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله وإنما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 وَإِذَا كانوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإذا فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا, لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا فليحذر الذين يخالفون عن امره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ رَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَادٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الاء ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم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 111- تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 112- الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ, ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا 113- الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا 169- ولم يتخذ وَلَمْ ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا 161- الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا 126. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 127. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 124. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 125. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم بَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ إلا اذ إف كن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا بالمن وزورا وقال الذين كفروا ان هذا الا اذ إف كن افتراه واعانه الا اذ إف عليه قوم اخرون فَقَدْ جَاءُ بُلُمَنْ وَزُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ إِلَّا افْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُ بُلُمَنْ وَزُورًا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها هي تم لا عليه بكرة واصيلام وقالوا اساطير الاولين اكتتبها هي تم لا عليه بكرة واصيلام وقالوا اساطير الاولين اكتتبها هي قُ الأنزَلهُ الذي عَ مّروَ فيِي السماوات والأَرض إنه كان غَفور الرحيِيمَا قُْ الأنزَلهُ الذي عَ مَُّ فيِي السماواتِ والأَرض إنه كان غَفور الرحيِيمَا قُْ الأنزَلهُ الذي علم مُّرَ فيِي السماواتِ والأَرض إنهُ كانَ غَفور الرحيِيمَا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 124-لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 125-وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليك كنس او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او يلقى اليك كنس او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا أو يلقى إليه كنس أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضلوا لك الامثال فضلوا بلا يستطيعون سبيلا تدارك الذي ان شاء لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَل لَّكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تدارك الذي ان شاء لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ مُقَرَّنِينَ دَعَوُوهُنَّ إِلَىٰ سُبُورٍ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ مُقَرَّنِينَ دَعَوُوهُنَّ إِلَىٰ سُبُورٍ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا واحدا لا تدع اليوم سدورا واحدا ودعوا صبرا كثيرا لا تدع اليوم سدورا واحدا ودعوا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ام قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ام لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا لهم ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادَهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ 124-فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 125-قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام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 إِللاا إهمم لاَأكلُلون الطَّعام وَييمشونَ فِي الأسواقُ وَجَعللنا بعضَكُمْ لِبععضٍ فِتنَةً أَتَصِْرون وَوكَان رّكَ بَصير وَماَا أَرسَلْنا قَضلَكَ لِنمُررسَلينَ إِلَّا إِهم لا يَأكلُلونَ الطعام. 121-إلا إنهم ليأكلون الطعام فِي في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا